Thank uh you. -huh.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 وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين في سلسلة دروس السيرة النبوية أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن فتح مكة انتهينا من الحديث عن أحداث الفتح وعن المبادئ والأحكام والعظات التي ينبغي ان ناخذها من احداث الفتح ما الذي حدث بعد ذلك الذي حدث ان قبيله هوازن وهي من اكبر القبائل العربيه عندما بلغها انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكه جزعت لهذا الخبر ومشت أشراف قبيلة هوازن يعني قادت قبيلة هوازن بعضهم إلى بعض وقد توغرت صدورهم من هذا الذي فوجئوا به جميعا من انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعودته إلى مكة منتصرة فجمعوا أمرهم بقيادة مالك بن عوف يعني سيد قبيلة هوازن قائدها أو رئيسها وأمرهم فجاءوا جميعا قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف اجتمعت أعداد كبيرة وأمرهم مالك بن عوف أن يصطحبوا معهم يعني نساءهم وأولادهم وأموالهم من أجل أن تحبسهم هذه الأموال عن الفرار وكانت هذه عادة قديمة عند العرب إذا شعر الرجل العربي أنه ربما أدركته المخافة من عدوه نعم قيد نفسه بنسائه أولاده اصطحبهم معه حتى يمنعه وجودهم من الفرار. ونزلوا في مكان بين الطائف ومكة اسمه اوطاس عسكروا هناك في انتظار أن تأتيهم الأوامر من رئيسهم ليتجهوا إلى مكة غزاة مقاتلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم يوم السادس من شهر شوال في العام ذاته في العام الثامن من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وقد اجتمع له من المسلمين إثنى عشر ألف عشرة آلاف الذين صحبوه من المدينة إلى مكة المكرمة وألفان هم المسلمون الجدد من أهل مكة هذه الغزوة التي ابتدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يعني خرج إليها من مكة تسمى غزوة حنين وكانت في اليوم السادس من شهر شوال في العام الثامن من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنا أيها الاخوه بين قوسين ينبغي للمناسبة يعني أزيل وهما قد يطوف بأذهان كثير من الاخوه دائما نقول غزوة بدر غزوة الأحزاب غزوة حنين نعم قد يخطر في البال أن هذا يعني إعلان واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو وعندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو قد يرتبط في أذهان كثير من الناس أنه يبدأ اناسا آمنين مطمئنين مسالمين بالقتال ظلما كلمة الغزو مرتبطة في أذهان كثير من الناس بهذا المعنى وقد بلغني أن في الناس من دفعه هذا إلى أن يقولا النبي عليه الصلاة والسلام ما غزة. طيب الواقع أن هذا التصور نتيجة الجهل وصدق من قال عدو عاقل خير من صديق جاهل الإنسان الجاهل عندما يريد أن يدافع عن الإسلام يضر بالإسلام أكثر من أن يفيد بسبب جهله أما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزى قطعاً غزى ماذا نسمي وقعة بدر غزوة بدر نعم نسمي غزوة خيبر غزوة الأحزاب غزوة حنين لكن ها انتم ترون غزوه حنين كانت ببداءه ظالمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام ببداءه ظالمه من قبيله هوازن وقبيله سقييف جواب معروف النبي عليه الصلاه والسلام غزوه الاحزاب لكن ما السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو الأحزاب. هذه الخطة التي رسمها يهود خيبر والآخرون ومن ثم جمعوا الجموع والفئات والأحزاب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجهوا إلى المدينة المنورة. فإذا كان العدو يريد أن يغزوني مطلوب مني. لكي لا تنسب الي كلمه الغزو ان اجلس في عقر داري وانتظر مجيئه ليستلب حقي وليقضي على حياتي من قالها كلمه الغزو لا تعني ان الذي غزى قد بدا ظالما متجها الى طرف مسالم مظلوم ابدا ورحم الله الامام الغزالي حجة الإسلام يقول في كتابه المنخول إن الروم إذا لم تغزى غزت يعني أنت إذا لم تشغل الروم بالغزو لا بد من أن تغزوك لأنها دائما تتربص سوءا بالدولة الإسلامية دائما فالسبيل الأوحد من أجل أن تقضي على خططها الماكرة أن تبدأها بالغزو والحرب خدعة هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها فنحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ولكن لم يكن في غزوه ظالما قط كان دائما يقف تحت مظلة قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقاتلوا كلمه قاتل تساوي كلمه اغزو اليس كذلك نعم قاتلوا يعني اغزو لكن كمل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين إذن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع عندما سمع أن قبيلتيها وازن وثقيف قد خططت لغزو المسلمين وللقضاء على الإسلام بعد أن انتصر الإسلام في الفتح, الفتح مكة أرسل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي حجرد الأسلمي ليذهب متنكرا فيدخل بين المشركين ويقيم فيهم ثم يعود إليه بأخبارهم يعني الاستخبارات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة وكانت تجند لدعوة الحق للدعوة الإسلامية فذهب هذا الرجل متنكرا واستطاع أن يدخل في صفوف المشركين في مكان ألطاس وجاء له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخبار التي استطاع أن يصل إليها ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية وكان ذاك لا يزال مشركا عنده ادراع وأسلحة كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام بحاجة نعم بحاجة إلى المزيد فأقبل إليه وطلب منه هذه الأسلحة والأدراع فقال له صفوان أغصبا يا محمد يعني تريد أن تغتصبها قال له بل عارية وهي مضمونة حتى نؤديها لك هي عارية وأنا أضمن أن تعاد إليك يعني إذا تلفت فلسوف أقدم لك قيمتها فأعطاه صفوان مئة درع بما يكفيها من الأسلحة أيضا. وعلم مالك بن عوف بمقدم رسول الله علمنا أن مالك بن عوف كان هو سيد قبيلة هوازن علم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبأ أصحابه في وادي حنين هذا الوادي الذي سميت هذه الغزوة باسمه وأمرهم أن ينتشروا في أطراف هذا الوادي وشعبه ومضايقه نعم وأن يكمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل الوادي وكان المفروض أن يدخل جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم يعبر هذا الوادي حتى إذا دخلوا الوادي حملوا عليهم حملة رجل واحد من كل الأطراف ووصل المسلمون إلى ذلك الوادي وكان قد قال قائلهم من المسلمين قبل ذلك لن نغلب اليوم من قله. اليوم نحن 12 ألف ولا غزو من الغزوات كان المسلمون فيها قد ولغوا هذا العدد انتصر المسلمون وهم بضعة مئات في غزوة بدر افلا ينتصرون اليوم وقد أصبحوا 12 ألفا يعني ربط النصر بالعدد. قالوا لن نغلب اليوم من قلة. لما دخل المسلمون في هذا الوادي وانحدروا فيه كان الوقت في غبش الصبح بعد الصبح وقبيل طلوع الشمس. فوجئوا بالكتائب تخرج إليهم من هنا وهنا وهنا من مضايق الوادي وشعابه ينحطون. قتالا في المسلمين فذعر المسلمين وانكشفت الخيول وانشمر الناس راجعين نعم وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يركب بغله بيضاء ذات اليمين واخذ يصيح المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسلمين وكانه يعلن عن نفسه الي يا عباد الله إلهي يا عباد الله انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب نعم ويروي مسلم في صحيحه عن العباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمته انا وابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ولم نفارقه يعني لا سيما في هذا الوقت وكان على بغله له بيضاء فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين هذا كلام العباس فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته البيضاء قبل الكفار يقول العباس وانا اخذ بزمام بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها اراده ان لا تسرع وابو سفيان وأبو سفيان حب ابو سفيان بن الحارث اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه الصلاة والسلام بأبي سفيان كان صيتا صوت قوي نادي أصحاب السمرة سمرة اسم الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها يوم صلح الحزيني بذلك قال إلي يا أصحاب السمرة أين البيعة أين أنتم من البيعة يعني فكان رسول الله ينادي وأبو سفيان يردد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عندما سمعوا نداءه فوالله لكأن عطفتهم يعني عودة المسلمين إلى رسول الله حين سمعوا صوتي عطفه البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك وأقبلوا يقاتلون الكافرين وكان الشعار آنذاك يا للانصار الشعار الكلمة التي ينبغي أن يرددها الجميع كلمة يا للانصار أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قتالهم قائلا الآن حمي الوطيس هذه كلمة مثل عربي أول من قالها سيدنا رسول الله من الامثال التي يعني أول من قالها سيدنا رسول الله يعني كناية عن يعني شدة الحرب الآن حمي الوطيس وأخذ عليه الصلاة والسلام حصيات من الأرض وقذف بها في وجوه الكفار نعم ثم قال إن هزموا ورب الكعبة نعم قذف الله عندئذ في قلوب المشركين الرعب فانهزموا لا يلوي واحد منهم على أحد وفي مقدمتهم رئيسهم مالك ابن عوف واتبع المسلمون هؤلاء الفارين يقاتلونهم ويأسره فما رجع الناس إلا والاسر مجندله يعني مقيدة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك كلمه يذكرها الفقهاء وايها الاخوه ويتسالون عن حكم حكمها قالها رسول الله في هذه الغزوه هي من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه سنعود الى هذه الكلمه ونبين معناها ونبين الحكم الذي يؤخذ منها النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الغزوه عندما هيمن المسلمون على الموقف وانتصروا وولى جل المشركين منهزمين راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء ذلك ام سليم زوجة ابي طلحه ولها خبر وقصه كنا قد ذكرناها من قبل فقال لها رسول الله ام سليم يعني متعجبا انت هنا قالت نعم يا أبي انت وامي يا رسول الله اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك وكان بيدها خنجر فقال لها زوجها أبو طلحة ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت خنجر أخذته أبقر به بطن من يريدني بسوء ولنا عود على هذا أيضا الموقف أو هذا المشهد لنبين ما ينبغي أن يؤخذ منه أيضا من أحكامه في هذه الاثناء أيضا مشهد آخر مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة قد اجتمع عليها الناس مقتولة سأل من الذي قتلها قيل له خالد من الوليد فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه أدرك خالدا وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا او امراه او عسيفا يعني اجيرا مرتزق يعني ان رسول الله ينهاك أن, ان تقتل وليدا طفلا او امراه او عسيفا لماذا يعني نحن نقاتل المقاتلين الذين لا يتاتى منهم القتال لا نقاتلهم يعني حتى الذين انقطعوا في شعاف الجبال في المغاور في الأديرة يعبدون الله عز وجل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم مالك بن عوف ماذا كان شأنه فر مالك بن عوف ومن معه من رجالات قومه إلى الطائف وضعت الحرب أوزارها وفر المشركون وانتصر المسلمون جمع المصطفى صلى الله عليه وسلم الغنائم والاسرى نعم كلها في منطقه اسمها الجعرانه ووظف عليها حراسا واتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معه الى الطائف قبيله ثقيف المقاتلون من هوازن وسقيف يعني خروج رسول الله إلى الطائف لم يكن ببداية منه لأن أهل الطائف هم الذين كانوا يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وفيها مالك بن عوف بضعة عشر ليلة وقيل بل بضعة وعشرين يوما الله أعلم وقتل بعض السهام التي كانت نعم تقذف إليهم من بعض الحصون من الطائف في اليوم الثاني بعض يعني هذه المدة التي حاصر فيها رسول الله الطائف قال لأصحابه إنا راحلون غدا فقال له أحد الصحابة يا رسول نرحل عنها ولم نفتحها قال فابقوا طيب في اليوم الثاني قتل عدد من المسلمين وجرها آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن راحلنا غدا فقالوا نعم يا رسول الله فتبسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوا قال له قائل وقد ملأ الغيظ قلبه من آل الطائف والمشركين يا رسول الله ادعو الله على ثقيف يعني انظر كم قتلوا من المسلمين بسهامهم التي كانت منهم في حصونهم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه وقال اللهم اهدي ثقيفاً وأتي بهم مؤمنين وفي روايه اللهم اهد ثقيفا وات بهم اهدي ثقيفا وات بهم نعم إذن النبي عليه الصلاة والسلام عاد من الطائف إلى أين؟ عاد إلى جعرانه حيث الغنائم التي جمعت كانت موجودة هناك هناك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم النبي عليه الصلاة والسلام معه حوالي قرابة ألفين من المسلمين الجدد من أهل مكة الذين أسلموا في ذلك الشهر فالنبي عليه الصلاة والسلام تألف قلوبهم وأعطاهم من الغنائم أكثر مما أعطى أصحابه الأنصار والمهاجرين. بعض الأنصار اجتمعوا فيما بينهم وقال قائل منهم يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقتل أقو... يعطي أقواما ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم يعني يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هؤلاء ويتركنا مع العلم أننا إلى فترة قريبه كنا نقاتلهم وكانت سيوفنا تقطر من دمائهم بلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع هؤلاء الأنصار فقط في مكان الانصار فقط وخطب فيهم خطابا تمنيت لو أن كل مسلم يقراه ثم يردده ويقراه ثم يردده ويحفظه غيبا لطف النبي عليه الصلاة والسلام ذوق النبي عليه الصلاة والسلام شفقت النبي عليه الصلاة والسلام حساسيه النبي عليه الصلاة والسلام كلها نعم تصب في هذه الخطفة موجودة في هذه الخطفة ماذا قال حمد الله كعادته وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار الله ما قالت بلغتني عنكم ألم آتكم ضلالا فهدأكم الله بي وعاله فاغناكم الله بي ومتفرقين فوحدكم الله بي ومخذولين فنصركم الله بي كلما قال من ذلك شيئا قالوا بلا لله ولرسوله المنة والفضل ثم وقف يقول الا تجيبونني يا معشر الانصار قالوا ان نجيبك يا رسول الله بلا جئتنا ونحن فقراء فأغنيتنا متفرقين فوحدتنا إلى اخره يعود فيقول ألا تجيبونني يا محشر الأنصار قالوا بما فنجيبك يا رسول نحن أجبناك قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم قولوا أتيتنا طريدا فاويناك وأتيتنا مكذبا فصدقناك وأتيتنا مخذولا فنصرناك يعني يقولوا بدال قالوا انتم كمان فقال لا لله ولرسوله المنة والفضل قال يا معشر الأنصار اوجدتم في نفوسكم يعني عتبتم شعرتم بعتب أواجبتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم يا معشر العنصر الا تريدون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشات والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تعودون به خير مما يعودون به والذين نفسي بيده لولا الهجره الهجرة لكنتم من الأنصار الناس دثاري والأنصار شعاري ولولا الهجرة لكنتم من الأنصار ثم قال إنكم ستلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض بكى القوم حتى ظلت لحاهم وصاحوا جميعا قبلنا بالله ورسوله قسمة ونصيبة قبلنا بالله ورسوله قسمة ونصيبة هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار ناب بعد أن سمع منهم هذه المقالة يفيض بالذوق العالي وبالحس المرهف وباللطف العجيب العجيب وسنعود إلى خطابه هذا بشيء من التحليل إن شاء الله بعد أن نعود إلى هذه الغزوة بالشرح خمن قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الغنائم بعد ان قسم الغنائم جاء جمع كبير من هوازن مسلمين فقال لهم والله لقد تاخرتم يعني انا اخرت القسم الى ان ذهبت الى الطائف ورجعت املا في اسلامكم يا طيب تأخرت انا الان وزعت ما بستطيع أن يسترجع إلا حتى أستأزم فجمع رسول الله أصحابه وذكر لن قال إن إخوانكم هؤلاء جاءوا مسلمين فإن يعني سمحت نفوسكم تستعيدوا الأموال التي أخذتموها ونعوضكم عنها بأول فتح يكرمنا الله سبحانه وتعالى به بعد فقبلوا ما قاله رسول الله مجتمعين شو دقة الكلام بالنبي للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا ندري من طيب منكم ومن لم يطيب لأنه مجتمعين كلهم سواء عودوا إلى رحالكم يعني كل واحد يروح لمكانه ثم إن رسول الله أرسل رسول الله يسأل كل واحد واحد واحد طيبت هل طيبت هل طيبت هل طيب وهكذا طابت نفوسهم جميعا بأن يعيدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد أخذوه يعني من هذه الغنائم والذرار والاسلاب وما إلى ذلك وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته متجها إلى مكة نعم في الطريق أدركه عدد من الأعراب يطالبونه بالمال يعني أعراب هؤلاء جد الداخلين في الإسلام وجدوا أن الرسول الله يوزع أموالاً نعم وكانوا يطالبونه علق طرف رداء المصطفى صلى الله عليه وسلم بشجرة ذات شوك فوقف الرسول الله والتفت قيلا أيها الناس ردوا علي ردائي والله ليس لي مما افاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم يعني ما, ما لي شيء أنا وأدركه اعرابي مسرعا كما ورد في الصحيح جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولببه بردائه بشد حتى أثر رداء في طرف عنقه وأخذ ينتره ويقول له أعطني مما أعطاك الله أعطني مما أعطاك الله فضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في الجعرانة يعني نوى العمرة في جعرانة واتجه إلى مكة معتمرا فأدى مناسك العمرة وعاد مع الأنصار والمهاجرين إلى المدينة المنورة كما قال لهم في خطابه هو من أهل من المكة وقد دانت مكة له بالولاء وعادت تبسط لها له كفيها وتقول له بلسان الحال مرحبا بمن ترك أرضه ووطنه بالأمس نعم واليوم تستقبله فرحا هذه الأرض النبي عليه الصلاة والسلام ترك وطنه وعاد مع أهل المدينة إلى المدينة المنورة لينفذ ما قد وعدهم به قائلا المحيا محياكم والممات مماتكم هذا باختصار أيها الاخوه ما حدث في غزوه حنين وهي مليئه ايضا بكثير من المبادئ والاحكام والعظات التي ينبغي ان نستفيدها من هذه الغزوه قبل كل شيء قبل أن نتحدث عن الأحكام والمبادئ التي تأخذ من هذه الأحداث ينبغي أن نقطف الدرس الهائل الكبير الذي يؤخذ من هذه الغزوة الواقع هو درس يؤخذ من غزوتين غزوة البدر وغزوة حنين يتكامل الدرس من كليهما فإذا كانت قلة المسلمين في غزوة بدر لم تكن سبباً لخذلانهم يعني عندما ركن بعض المسلمين لا كلهم إلى كثرتهم كثرة العدد شيء يعني مذهل بالنسبة للغزوات السابقة 12 ألف وتصوروا أن النصر معينه الكم الكثرة نعم وجدنا ان كثره المسلمين في هذه الغزوه لم تكن سببا لنصرهم كما ان قله المسلمين يوم بدر لم تكن سببا لخذلانهم ها. اذن لا الخذلان ولا النصر يعود احدهما الى مساله الكم وانما الامر عائد في كلتا الحالتين الى الى الله سبحانه وتعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده يعني ان ينصركم الله سبحانه وتعالى فقلتكم لا تؤثر انتم منصرون وان يخذلكم فان كثرتكم لا تفيد من ذا الذي ينصركم ولتكن كثرة عباره عن ملايين ولتكن مدججه بكل انواع الاسلحه المساله تعود الى نصر الله سبحانه وتعالى وسجل الباري سبحانه وتعالى هذا المعنى في يوم حنين كما سجله من قبل بالنسبة لغزوه بدر الباري عز وجل يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بعدين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين طبعا سرعان ما تحول الخذلان إلى نصر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم ذكرهم نعم فكأنهم كانوا قد أخذوا وذهلوا بكثرتهم ثم إنهم سرعان ما استيقظوا وتنبهوا إلى أن الأمر بيد الله وأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر نعم وعندئذ صاحوا عائدين يقولون يا لبيك يا لبيك خلص الدرس قطفوا ثماره فالباري عز وجل أعاد إليهم النصر بعد أن حجب لا أقول بساعات ربما بدقائق الأمر ما بين الخذلان وبين النصر أظن هذا الذي قلته يكشف لنا بجلاء وبوضوح أن النصر في كل الأحوال إنما يأتي من عند الله عز وجل وثمن النصر صدق العبودية لله ثمن النصر صدق الالتجاء إلى الله ثمن النصر الاستقامة على أوامر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نبدا بالاحكام التي ينبغي ان نقتفها من هذه الغزوه اولا بس العيون في صفوف العدو هو شيء مشروع ام غير مشروع النبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك في كثير من الغزوات هذه ليست اول غزوه يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أو يأمر بمن يدخل لياتيه بالأخبار من صفوف المشركين في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قام بهذا الأمر نعم وفي بعض الغزوات الأخرى تحدثنا عن ذلك هذا يعني أن بث العيون في صفوف العدو ليس امرا مشروعا فقط بل هو أمر مطلوب أيضاً لكن كل شيء ينبغي أن يكون منضبطاً بميزان الشرع كل شيء ينبغي أن يكون منضبطاً بأحكام الله سبحانه وتعالى فإذا انضبطت الأمور بميزان الشرع فالواقع أن الاستخبارات التي ينبغي أن لا أقول يعتمد عليها ينبغي أن يستعملها المسلمون من أجل معرفة ما عند العدو من عتاب ما عندهم من قوة الأفكار التي تجول في أذهانهم إلى آخر هذا شيء مطلوب الواقع أن الأحكام كثيرة وسنتحدث عنها فيما بعد بقي دقائق نختمها بالدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام الحمد لله الذي من علينا بنعمه الايمان به الحمد لله الذي عرفنا على ذاته الحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء في هذه الرحاب اللهم لك الحمد الذي تقول وخيرا مما نقول اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنا قد مطرنا بفضلك وإحسانك وجودك فلك الحمد على ما اوليت ولك الحمد على ما أكرم ولك الحمد على ما رزقت يا ذا الجلال والإكرام من علينا يا ذا الجلال والاكرام بمزيد من الإنعام من علينا بمزيد من السقيا من علينا بمزيد من الامطار يا رب العالمين نحن فقراؤك لا غنى لنا عن كرمك وجودك واحسانك وفضلك ومننك الله. <تصفيق> اللهم انت الغني عنا ونحن الفقراء اليك يا ذا الجلال والاكرام نحن مقرون بذنوبنا مقرون باخطائنا وانت ربنا التواب وانت ربنا الرحمن الرحيم اصفح اللهم عنا صفحك الجميل اصفح الله معنا صبحك الجميل لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا يا ربي لا في دنيانا ولا في اخرتنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى يا رب نسألك اللهم بمنك وجودك أن تجعل أفئدتنا أوعية لحبك اجعل اللهم قلوبنا أوعية لحبك اجعلها أوعية لمهابتك لمخافتك لتعظيمك يا ذا الجلال والاكرام يا رب اذا حانت رحلتنا عن هذه الحياه الدنيا فكره الينا الدنيا بكل ما فيها وحبب الينا لقاءك واملا اللهم افئدتنا شوقا اليك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم ارحم امه سيدنا محمد اللهم اصلح امه سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا قريبا يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المظلومين المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربين انتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بغيرتك على دينك نسألك اللهم بكتابك الذي أنزلته على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تنصر عبادك المسلمين في فلسطين نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المقهورين في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام الذين يتعرضون للنكبات وللامراض وللافات يا رب العالمين اللهم أنت ترى صنيع الطغاة وأنت ترى صنيع ظالمين الماكرين يا رب العالمين انتصر لعبادك المسلمين يا ذا الجلال والإكرام نحن نعلم أن قادة المسلمين تاهوا عن أمرك نعلم أن قادة المسلمين سكروا بالدنيا التي التي أكرمتهم بها وعطيتهم اياها يا ذا الجلال والإكرام نعلم أن قادة المسلمين ذلوا للطغاة من أعدائك يا رب العالمين بيدك أمره يا هادي المضلين أهدهن يا هادي المضلين أهدهن يا ذا الجلال والإكرام خذ نواصيهم إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, الراحمين. استجب incorporنا اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمه بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا خذ بيدي الى كل خير ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخذه هو اخذ عزيز مقتدر يا حي السماوات والأرض والارض يا من يرانا يا من يسمع كلامنا يا من يعلم سرنا وعلميتنا تداركنا بلطفك استجب دعاءنا بكرم بسطنا كفو الرجاء الى سماء كرمك لا تعدها خائبه الينا يا الله حاشاك حاشاك ان تعيدها خائبه انت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ها نحن قد دعوناك كما امرت ونحن واثقون بانك ستستجيب ستستجيب كما وعدت يا رب العالمين صل اللهم افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين